أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب منزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما 119. وإليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 110. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم دعواهم إذ جاءه بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليه بعيم وما كنا غائبين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 ولقد مكنكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش فليلن تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا 119. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 110. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار, خلقتني من نار وخلقته من نار 119. قال مِنْهَا منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 110. قال أنظرني إلى يوم يبعثون 111. قال إنك من المنظرين 112. قال فبما أغويتني لهم صراطك المستقيم 124. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن سمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 125. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.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 وَلَا رَبَّنَا وَلَمْ نَأْفُسْنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ هُبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحِيَونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 الجنة يزع عنهما لباسهما يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكمه وقبيله من حيث لا ترونه إن جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 الأمر ربي بالقسط وأقيموا جهك عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا الحق عليهم الضلال إنهم متخذوا الشياطين أولياء من دون الله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 انهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم ان يأتينكم رسل منكم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 قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمير قد خلت من قبرهم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دارتو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذاباً فأتهم عذابه ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم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 ولئلك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وَمَا كُنَّا لِنَهْدَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا, أورثتموها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وندا أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتنا وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن الله على الظالمين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 أصحاب الأعراف لجالي يعرفونه باسمهم قالوا ما أغنعكم جمعكم ما أغنعكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون وندا اصحاب النار يا اصحاب الجنه ان افضوا علينا من الماء ان علينا من, الماء أو من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 ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علمه دو ورحمة هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا فَإِذَا جِئْتَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا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 على رجل منكم ليذركم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فذكروا ألا الله لعلكم تفلحون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 سَمِيتُمُهَا أَنْتُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَّضِرِينَ فَأَجَنَّهُ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا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 بل أنتم قوم نسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 124. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 أرسلت به يا طائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج النك يا شعيب والذين لنخرج النك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا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 بالباسا بالباسا والضراء الى علمهم يضرون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس ابا قد مس الضراء خذناه بعتته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فخذناه بما كانوا يكسبون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 أَوَلَمْ يَهْدِرِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْ لو, لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءُوا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 119. وما بعثنا من بعدهم نوسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 110. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين 111. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قَذِتْ تَكُونُ بِبَيْنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَعَصَا فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.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 أدعوا لنا ربك بما عهد عندك لئك شفت عنا الرجز لئك شفت عنا الرجز لنؤمن لك ولا معك ولا معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلا أجلهم بارغوا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 119. وباطل ما كانوا يعملون 110. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين 111. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 112. يقتلون أبناءكم ويستحيون نساء وفي ذلك بلاء من ربك عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشرين فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه يا هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لقاءتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَلَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ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 119. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وقال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمور ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن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 الذين اتخذوا العجل سانادهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن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 هُنُ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا يَظْلِمُونَ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اذ تَأْتيهِم حَيَاةٌ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَانَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمَتَعِظُونَ قَوْمًا لَّاءُهُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 فَلَمَّا عتوا عما نهوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ مَن يَسُومُهُمْ سوء الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 111. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 112. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى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 ايناتكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بنا شهيدنا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 فمثله كمثلك البئذ تحمل عليه يلهث تحمل عليه الهث أو تتركه يلهاذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وَأَفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأمعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،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 وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَقَشَّى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ دَعَو اللهَ رَبَّنَا مَا إِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا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 يا الله الذين أزلوا الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمع وترىهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون 119. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 110. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم 111. إن الذين اتقوا إذا مسهم طاعف من الشيطان تذكروا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 من ربك وهداه ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وذكّر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو بالغدو ولا تكن من الغافلين